يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا فتثبتوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدني فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا